وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا مِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَلَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَارِمٌ عِندَ اللَّهِ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يمكرون